بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سيعقاف كذلك يوحي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 تكاد السماوات يتتضطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمل ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر هم القرى ومن حولها لتنذر هم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب في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 إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّاهُ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى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 وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعزل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بننا وبينكم الله يدمع بيننا وإليه المصير والذين يحادون في الله من بعد مما استديب له حجتهم داحضة عن ربهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان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 الذين يماون في الساعه في ضلال بعيد الله لطيف بعباده اعوذ من يشاء وهو القوي العزيز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 ربهم. ذلك هو الفضل الكبير. ذلك, ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحان. قل لا انكم عليه اجرا الا الموده في القرب ومن يقترف حسنه نزيد له فيها حسنا ان الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمت الله الباصل ويحف الحق بكلماته إِهُ وَعَالِيم بِذاتِ السُذُون وَهُولَذ يَقُبَلُ مَنكَو بَْتَ عَ النَّيبَادِهِ وَيَأْع وَنِ السَّي آاتِ وَيَغْلَم مَ ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله له والكافرون لهم عذاب شديد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 وَاِذَا مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَانْشَرَحَ رَحْمَتُهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيد وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ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 هي خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يلتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون وَلذينَ ْتَجَامُ لِرَمِ رَبهِم وَأَْقَام الصَّلَةَ وَأَمنُهُم شُورَ بَْلِنَهُم وَمِلمَِّا رَزَ قَنهُم ي اصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى واصلح فاجره على الله ان لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون النار ويبغون في الارض بغير الحق. اولئك لهم عذاب اليم. ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. ومن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 وسهم واهليهم يوم القيامه انا انهم عالمين في عذاب قليب وما كان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 ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير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 وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مِنَ الْكِتَابِ وَلَا الْإِيمَانِ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا لِّمَن شَاءَ مِن عِبَادِنَا وَهُدَيْنَهُ